بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق وما ادراك ما الطارق وما ادراك ما النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق فلينظر ال إنسان مما خلق فاليوم ظر الإنسان مما خلق خلق مما إدافق خلق مما إدافق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب يخرج مِن بين الصلب والترائب يخرج مِن بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يومات بلا سائر يومات بلا سائر يومات بلا سائر فما له من قوته ولا ناصر فما له من قوته ولا ناصر فما له من قوته ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء إذات والسماء إذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدو وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدو وأكيد كيدا يكيدون وأكيد كيدا